مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ نَارٌ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 نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّاهُمْ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّاتِ أن الْأَرْضِ تَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ وَقَدْمَكَ كَمَا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَحْمَى الْمُلْكَ لِلْمُنَافِقِينَ لَمَنْ عُقِبَ الذِّنب